وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغير خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من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 ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ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 أئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ لَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنْ مَنْ أَسْلَمَ وَجَاهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَا تَبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا